غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا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 دخل إلى ربه سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطاف فتم من الذين معك والله يقدر الليل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 Están képess éjüany a shirt-t. Főméτο kertőv, hogy az Alcoholban